أم المؤمنين من بني إسرائيل بعد ثلاثة أيام احتفالية مبهجة بين غدران الماء وحياضه وتحت قطع السحاب التي تزين زرقة السماء تهيأ جيش خيبر للانطلاق من أرض سد الصهباء وقف القائد صلى الله عليه وسلم عند ناقته فخرجت صفية عليها جلبابها وخمارها تهادت بحياء نحو ناقة القائد صلى الله عليه وسلم الذي كان يحوي لها بعباءته ثم يقوم بحركة تنم عن منتهى الزوق والرقة والمواسات لهذه الأميرة جلس صلى الله عليه وسلم عند بعيره ثم ثنى ركبته لها فوضعت الأميرة قدمها على ركبته الشريفة ثم صعدت وجلست على ظهر البعير أدرك الصحابة أن صفية أصبحت زوجة نبيهم صلى الله عليه وسلم أصبحت أمهم وشعرت صفية بحب يغمرها يبدد حزنها فتحول بغضها للمسلمين حبا وتلاشت عنصريتها اليهودية التي ترى أن اليهود فوق البشر وهي ترى نفسها أماً لمؤمنين من شتى الألوان والأعراق أصبح قلبها مرتعاً لمحمد صلى الله عليه وسلم وملكاً لرب محمد وهي تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبغض الناس إليّ فما زال يعتذر إلي ويقول إن أباك ألب علي العرب وفعل وفعل حتى ذهب ذلك من نفسي اعتذارات ومشاعر كشفت الفارق بين هذا النبي الكريم وبين زوجها السابق الحاقد العنيف الذي كان يقودها إلى جهنم استيقظت على عالم النبوة والتوحيد لا على المتاجرة بهما واصل القائد مسيره إلى المدينة محاطا بجيش كالمشاعر تذكر سلمة بن الأكوع حداء عمه الشهيد على هذا الطريق فهاجت مشاعره فلم يجد الطف من قائده صلى الله عليه وسلم ليشاركه تلك المشاعر فحرك راحلته نحوه ولما اصبح بموازاته قال يا رسول الله اذني ان ارجز لك فاذن له فقال ابن الخطاب اعلم ما تقول فقال سلمة والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فقال صلى الله عليه وسلم صدقت فواصل سلمة قائلا وأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إلا قينا والمشركون قد بغوا علينا ثم كرر سلمة سؤاله فقال يا رسول الله إن ناسا ليهابون الصلاة عليه يقولون رجل مات بسلاحه فقال صلى الله عليه وسلم مات جاهدا مجاهدا فله أجره مرتين ثم رفع أصبعين من أصابعه وأشار بهما مؤكدا وفي طريق العودة لم يكن الشعر وحده يفيض بالمشاعر فقد حدثت أمور كشفت كم كانت هذه القافلة قافلة مشاعر